やだなはるやだなはるやだなはるやだ عزيزت ف ا ط م ة ا ت ب ق ميت ك د ر حزينها في القلب يلهب مثل الجمره ب ع د ه ا بالوجع نسيت الزهره ب ع د ا ما نست ميل يطمئن العصره ا تجيها بهالمصيبه وفاجعه كبره علي راسا هشم في فعلته ا ل ط ا ب ر ة ص ع ب الوالد ا ل ل ل ه شنو ي ج ب ر ا تشوف م د د ف ي ه م الدم العبره حزينه والحزن فين هالقلب مره جروح عيدها يا ويلي وما بعود ي やだなあ。 ح ز ي ز ة ف ا ط م ة تبقى ميت ك د ر ة حزينها في القلب كلهب مثل ج ا م ر ة بعدها بالوجع نسيت ا ز ا ر ه بعدها ما نست للعطمه و ا ل ع ص ر ة تجيه بهالمصيبه مفاجعه الكبره عليه راسا هشم من ف ع ل ت الطابره صاب الوالد الليله شنو ج ب ر ه وصاب الوالد ا لهلا شنويه تشوفا مدد وكيم الدم ا ل ع ا ب ر ة الحزينه والحزن من هالقلب فره ا じゅるーきーんじゅるーきーんじゅるーきーんじゅるーきーんじゅる عليه راسا هشم من فعلته ا ل ط ا ب ر ة ص ا ب ي الوالد اللي شنو ي ج ب ر ه تشوفا مدد بهمل دم ا ل ع ا ب ر ة تشوفا م د د وتهمل د م ا ل ع ا ب ر ة ا ل ح ز ي ن ة والحزن بينها القلب ض ا ل جروح عيدها يا ويلي و م ا ب ع د يبره ارجع يا ب و ي ا فاجع النبره ت ن ا د ي ارجع يا ب و ي ا يا, يا, يا دهر زينب ي م ه لا تقرب عدها باقي كم ص ي ب تفتت الخاطر بالحسن تالم بكره تيتم تيت لا تزيد الهم على الهم في الحشد ا طاهر بالحسين أ ع ظ م عاشور محرم ي ن ك ث القلب ا ل و د ي ع ه لاصعد حافر صدر بوليمه فايض بدمه ا ياويلي من م ص ي ب ت ك ر ب ل ا وعاشور من مصيبه كربلاء يا ذ ه ر زينب يمها لا تقرب عدها باقي ك م صبت فتت الخاطر بالحسن تالم بكره تيتم لا تزيد ا ل ه ن على الهم في الحشا ا ط ا ه ر بالحسين أ ع ظ م ع ا ش ر محرم ي ن ك ث القلب الوديعه لو صعد حافر صدر ابو ل ي م فايضي بدمه ه ياويلي من مصيبه ك ل ب ن ا و عاشور للحزن ي ح ل ي ف ة وهجت علي ل ي ت ي م ة والفرح عدوها تصبح إ ل ى خ ص ي م ة ع ا ص م ا ت قلوبها فيها المحن م ق ي م ة مامثل حزنها في الحاضر ق د ي م ة ماتمر ليالي والقلب ف ر ا ح ة كلمسه لغالي ة تودعه بمناحه هذا يقضي بالسم ما يطل صباحه وهذا في محرم نازفه بجراحه ما تمر ليالي والقلب براحه كل مساء الاغاني تودع بمناحه هذا في محرم نازفين وهذا في محرم